السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> <أخم> <أخم> <أخم> الحمد لله أحمده الحمد يريق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلامه سريطان بذاته الكريمة وبعد فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون <تصفيق>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 كنا قد بينا لحضراتكم ان اهل الكفر ينكرون الاخره والقيامه والساعه وقد بين الله سبحانه وتعالى أن العقل السليم يقتضي قيام الساعه ذلك لأن الناس ليسوا سواسية فهناك المؤمن الذي يعمل الصالحات وهناك الكافر الذي يعمل السيئات ولا يمكن أن يقاش الجميع بالقياس واحد ولا يمكن أن تكون النهاية لا لابد أن يكون هناك بعض لابد وان يكون هناك نشور لابد أن يكون هناك جزاء وحساب. ولذلك كنا نقف مع راية الرابعة والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها ليجيزير الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم. قلت لحضراتكم ألمها هنا للتعليل كأن العله في قيام الساعة ان الله سبحانه وتعالى سيجزي الذين امنوا وعملوا ليه الصالح. وقلت لكم إن الإيمان يستلزم امورا ثلاثة: الاعتقاد والشهادة والعمل. الاعتقاد والشهادة والعمل فالمرء لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا اعتقد وصدق بقلبه ثم شهد بلسانه ثم عمل بيه بجوارشه ومع أن كلمة الإيمان تتضمن العمل إلا أن الله سبحانه وتعالى عاد وذكر العمل مفصلا حتى يبين لك أن العمل مرتبط بشرط ما هو الذين آمنوا وعملوا الإيه الصالحات فالعمل لا يمكن أن يكون دليلا على الإيمان ولا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا كان عملا إيه صالح. وقل لكي يكون العمل صالحا ينبغي أن يتوفر فيه شرطا الإخلاص والموافقة، الإخلاص أن تخلصه لله رب العالمين فلا بد وان يكون بعيداً عن الشرك والرياء. والموافقة لا بد وأن يكون موافقاً للكتاب وللله وللسنه ولذلك جاء قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رض عمله مردود عليه. وضربت امثله لابد ان تكون هناك موافقه بالضبط كما جاء الشاعر لا يمكن ان تزيد او ان تنقص او ان تخترع شيئا من عندك تعتقد فيه الحس النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ووفى والدين قد كامل لا يحتاج الى ابتداع ولا الى اختراع اليوم اكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات القيام تقوم حتى يوفيهم الله وجورهم لأجزية الذين آمنوا وعملوا الصالحات طيب نوع الجزاء تفصيل الجزاء بقى. الجزاء إلا يأخذ المؤمن وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان فقال أولئك لهم مغفرة ورزق كريم أدل الجزاء بقى مغفرة ورزق كريم ولما عبر عنهم ليجزي الذين آمنوا الحديث عن الذين آمنوا ده بعيد ولا غير بعيد ولا غير ومع ذلك استخدم اسم الإشارة الذي يفيد البعد أولئك كان قادر يقول هؤلاء المؤمنين اللي اسم الكلمين عنهم الذين امنوا وعملوا الصالحات يجي وراءها على طوله أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجي وراءها ايه هؤلاء الاشاره الإشارة القريبة عليهم لكن استخدم الإشارة التي هي للإيه؟ للبعيد, للبعيد وإحنا قلنا ان أسماء الإشارة فيها ما يدلل على ها القرب وفيها ما يدلل على, على البعد قريب تقول هذا شوف المشار على قدام على طول اهو اقول هذا خلاص الشيخ الطيب اللي مستني لديه ده بعد شويه اقول ايه ذاك المشتوط على الحيطه بقى ورا خالص ده اقول ذلك ذلك يبقى كل ما الانسان يبعد ها كل ما يبقى له ايه اسم اشاره يشير الى مدى الايه الى مدى البعد هؤلاء يشاروا بها للقريب اولئك يشاروا بها للعيد البعيد لما يبقى جمع هنا الله سبحانه وتعالى استخدم الاشاره البعيد مع إنه هو الكلام عنهم ايه قريبه قريبه خلاص اهل العلم قالوا البعد بعدات في بعد مكان وفي بعد مكانه وفي بعد ايه مكان, مكان فلما الانسان يقول في منزله عاليه تشير عل عنه بالايه بالبعيد دلاله الى بعد ايه الى بعد مكانته كما اشار الله على القران الكريم الف لام م هذا هذا الكتاب ها ذلك ليه له منزلة مياه. له منزلة عاليه ولذلك لما الشيء يكون قريب زي ما قال اهل العلم وده في البلاغه حينما يكون الشيء قريبا فتشير عنه بما يفيد البعد فإما أن يكون تكريما وإما أن يكون اهانه تكريما اذا أردت ان أنت تشير الى بعد مكانتك كذلك الإشارة للقران والاشاره ها ها للمؤمنين الذي لا على بعد المنزله ولا والمكان واحيانا بيكون الاهاله لكنه مش واقف قدامك خلاص واقف بيكلمني اقول لك ذلك الرجل ما هو واقف ما ذلك الرجل لكنه عايز اقول ايه ها اكن انا مش شايفه ده حاجه بعيده مش قريبه مني هيبقى بأعمل ايه؟ ها بهين يبقى إذا الله سبحانه وتعالى أشار للمؤمنين بما يفيد البعد يبقى ده من باب الايه؟ ها هو هتقول لهانا ده المؤمنين ده من باب الايه؟ بعد المكان يبقى ده تكريم لكن هنشوف برضه نفس الإشارة هتستخدم في حق الايه؟ الكافرين بش ده هيبقى للايه؟ للايهانة للايهانة خلاص؟ للايهانة لأنهم أيضا مبعودون عن رحمة الله وبيعودون عن مغفرة الله إبقى ليهم بعد بعضه تمام؟ بس إذا بعد المؤمن؟ بعد المؤمن؟ آه بعد منزلة وبعد مكانة خلاص؟ لكن بعد الكافر آه. بعد عن رحمة الله ومغفره الله وفضل الله وهكذا تمام؟ فقال أولئك طب أولئك جزاؤهم عند ربنا إبقى الجزاء إبقى إيه؟ ان أولئك لهم إيه؟ مغفرة مغفرة المغفرة في لغة العرب السك يبقى لهم عند الله شد، ولذلك خذها قاعدة. من ستره الله يوم القيامة، فلم يضحك، فلم يعذب. ساترك لا إز تنيبا؟ ستره؟ شذعت؟ مش يعذبك. خلاص؟ يبقى اخفى ذنوبك عن الناس. خلاص؟ كأنك جئت بلا إيه، بلا ذنوب. نسأل الله لنا ولكم ليه المغفرة. وأن يرزقنا واياكم السطرة في الدنيا والاخره آمين يا رب إبقى ليهم مغفرة الله سبحانه وتعالى سيسطر ذنوبه وده يعني إن مفيش مؤمن بلا ذنب أو أتفتكر ان انا عشان أكون مؤمن مش عايب قال لي مش قال لي ذنوب نسال الله أن يغفر لنا ولاكم وأن يسترنا واياكم فأنا وأنت لا نخلو من الذنوب والمعارف اللي في بعض الناس بيعتقد ان مادام في ابال ان في كذا في يبقى خلاص الناس هتقعد بلا بلا جنون لا وذلك لما تقرا في تاريخ الصحابه هتشوف فيهم اللي كذب وفيهم اللي غل وفيهم اللي زل وفيهم اللي ساء ما فيهم ان هم ايه ملائكه هي المشكله ايه المشكله ايه مشكله الانسان يفعل الذنب ويصر عليه ويستمرئه ويتباهى به وهي دي قفه العصر دلوقتي ان في ناس تفعل الذنب هذه واحد اتنين تعمل ايه تصر عليه ثلاثة يستمرئه يستمرئه يعني ايه خلاص بقى عنده عادة وحاجة ما تكسبش منها زي تمشي عيال على ريالة وقت. كتب وقت خلاص بيتش كتب بكده ولما يجي واحد يبص له بص هو اللي غلطان مش هاي اللي مش قاله واخد بالك فخلاص يستمرئ الزم ويتباهى به ويتباهى به في ناس كده تتباهر بالذنب يجي يقول لك أسلام ده انا امبارح عملت وعملت وانت تقول له يا ابن الايه كانه عمل حاجة حلوة كأنه عمل حاجة حلوة قوي فدي كارثه اللي هو المشكله اللي احنا عايشين فيها احنا لا نريد مجتمعا بلا ذنب محد اذا طلبنا انا نطلب المستعين ولكن نريد ايه اه نيجي نقول بقى اه الصحاره بنذنبوا اه ولكن ولم يصر له ما بيش اصرار على الذنب ما فيش استمراء للذنب لا ده في نفس ايه لوامه لا اقسم يوم القيامة ولا اقسم بالنفس الايه اللوام ما فيش تباهي بالذنب ده في بعد ما يقع فيه خوف بالن ويبكي ويشوف عايز المخرج عايز المخرج خلاص فما عز لما زل يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له طهرني طهرني مش رايح اتباهى لا ده نزله وعملت وعملت وعملته لا لا انا عايز يتطهر هو ده الفرق اللي صحابه فيهم اه اه لكن مش زينا الالي ما سيبت حاجه غريبه الشكل الانسان بيفعل يصر يستمر يتباهى مفيش رجوع مفيش خشيه من الله سبحانه وتعالى تلك هي المصيبه تلك هي المصيبة ومن هنا لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول بقى الائك لهم مغفره يبقى تكليهم ايه ها تكليهم ذنوب محدش باخله منها هتبغوا منها منه تمام لكن عشان غالب عليهم الايمان ربنا هيعمل ايه هيسطرها يبقى كانها لم تكن يبقى مش هيضبح يبقى مش هيحاسبهم عليها خلاص ولذلك اللي مش هيسترها ربنا ويتفضح ده اه اعرف ان داخل بهالنب ده سواء كان مسلم او كافر الكافر يدخل ويخلص والمسلم يدخل ها ويصفي ويصفي ويصف ده اللي هيفضح تسال الله لنا ولكم الشكر ودائما تطلب من ربنا كده في الدنيا والاخره ودائما بتبقى بتعوذه دي ان يسترنا الله دنيا واخره امين يا رب يبقى ولائك لهم ايه مغفره يبقى دي واحده طيب بعد ما ربنا يستر سنوبهم الذين يوم الجزاء بقى الجزاء الجزاء ايه الورزق ايه كريم انا عندي كلمتين كلمه رزق وكلمه ايه كريم ايه هو الرزق قالوا الرزق كل ما وصل اليك وانتفعت به وانتفعت به خمس إيه هو الرزق تاني. كل ما وصل إليك وانتفعت به انتفعت به قال لي ان اهل العلم فرق بين الملك والرزق مش كل اللي بتملكه بيبقى رزقك يا حين إنت يكون رزقك حينما تنتفع به تنتفع به ولذلك اللي, اللي بيبقى عنده مليارات زال حرامية اللي سرقوا المليارات البهائي الدول اللي بيش عمينها حين فاكرينه بيبقى رزق لا مش رزق لا مش رزق لا مش رزق ولذلك احنا قلنا زمان لو تكن من سنين طويلة كده قلنا ان الانسان من الممكن ان يكون واسع الملك قليل الرزق تخيل شوفت بقولها تاني واسع الملك قليل الرزق واضرب لكم مثالا قلت لكم لما رحنا زمان نفتتح مسجد واللي بنى المسجد ما شاء الله يعني مليار دينار ما ما يعرفش حاجه اسمها الملايين يعرف المليارات كده فما شاء الله راجل بنى مسجد ودعانا وجايب بقى ما شاء الله يعني مشايخ من كل صوم وحال وربنا كرمنا وعملنا ندوه في المسجد وافتتاح وبعد ما خلصنا قالوا فلان مش حتكبر اسماء طبعا فلان دعيكم كلكم للعشاء كلنا كله فلاله ما شاء الله عنده بقى مصانع وشركات كموقف وخمسين كبار بره ده غير العربيات بقى اللي هيركب فيها الخواص يعني خلاص وكله على بيت الرجل ما شاء الله باني فيلا مش عايز اقول لك يعني الدور الاولاني كله مفتوح كده تحش ان انت في ملعب بكورة لدرجة انها دخلنا ريلينا ترابيز السفرة ومعانا بعض المشاك اصحاب الطرف قال دي من سفره دي محطة مترو يعني يعملوا عليها محطات للمترو كده من طولها خلاص وبعدين بدأوا يضعوا الطعام بدأوا يضعوا الطعام وبرجوا بعض المشاك اصحاب الطرف خاصة بقى الاكيلة بقى قلت الله أكبر النهاردة بقى هنغمش اللحمة باللحمة ليه؟ كل اللي على الصفرة قدامت ما شاء الله لحوم حمام أنا, ما انا أنا أقمى ما <تصفيق> أنا أعذركم هتعيبكم بالكلام ده معلتكم مالعاه أنا هتعيبكم بس يا واخد بلد <تصفيق> فشوف بقى الحمام والمش عارف ايه والله وديكوا الروم دي ما شاء الله ديك ايه كده عامل لك كده وحاجة بقى ما شاء الله ف... وقعد وقعد ما شاء الله المشايخ تأكل والناس تأكل وحاجة بقى بسم الله ما شاء الله وصاحب الدعوة جالس في مقدمة الترابيزه وانا يعني عن يميني وبعدين اللي لقيت السفراجة بتاعه ده جيب له طبق زي طبق السن كده فيه رغيف اللي هو العيش السن ده وطبق تاني في عيش الجبنة قد كده له يا انت إيه مش تاكل معانا ولا ايه قال لا لا لا مقدرش انا هو ده الاكل فاحد اللي قاعدين قالوا ليه يعني قال له هنعمل تعليمات الطبيب فانا ضحكت ابتسمت فسالني انت بتبتسم ليه قلت له لا دي مش تعليمات الطبيب انت شوف عندك ملك كل ده ملكك لكن ايه رزقك فيه بقى هو ده الكلام بقى املك زي ما انت عارف بس مش هداخل غير رزق فشوف بقى كل ده دلكم لكن الرزق فيه ايه هتفت الزبنة و هتفت البتاق اللي رزق مين اللي عاديه دول. <تصفيق> شوف اللي عاديه اللي كانوا دول بقى اللي كانوا دول فاملك زي ما انت عارف لكن لما تيجي تقول رزق لا ونزل بقى اللي الحديث قاله يقول الإنسان مالي مالي لوزي وليس لك من مالك ليس لك ده بقى من ماليك إلا ما أكلت فأثني أو لبسته فأبلي أو تصدقت فأمضيت بس هو ده رزقك عاليك هو ده رزقك بقى ولذلك لما بقوا معرفوا الرزق مش كل اللي يبقى عندك اسمه رزق مش كل اللي يبقى عندك اسمه رزق في ناس بتموت وجاي بهدوم لسه في كياسها ما بقتش رزق مش رزق مش رزق مش كده في ناس بتموت وما كالش كل اللي هو عايزه مع انه يمكن بيملك الكثير لكن مش رزق وعشان كده ابو معراف الرزق قالوا ما وصل اليك لو شفته يبقى هو ده الملك قالوا لا ما وصل اليك ايه ودفعت به واندفعت به وايه ما تنتفع بيه يبقى اسمه بقى إيه؟ يبقى رزقك يا حياتي ما انتفعتش بيه يبقى مش رزقك يبقى مش رزقك وعشان كده بس واحد بيجي يجغب اشترى بقى مصيارة وركلها تحت البيت لسه نعملش حدا صبح الصبح لقى مسروق مش موجود اعرف على طول انها مش رزقك كده مش رزق مش رزقك تجيب زيبتها بس هتنتفع بايه اللي هتنتفع بيه وازاي اي حاجة تفوتك فتحجنش عليها لكي لا تأشوا على ما تفت ولا تفرحوا بما تفت اللي يفوتك تحزنش عليه يعرف ان هو ايه مش رزقك لو رزقك والله ما يفوتك ما يفوتك ولذلك ان روح القدر نفس في روحي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه واجله كده فتق الله وادهله بالطلق كده فيش نفس حتموت إلا وقته حقا من الرزق اشتبه هذا بس ومن هنا بقى لما يجي وقلوا الرزق ما وصل إليك وانتفعت إيه وانتفعت إيه خلاص هذه كلمة رزق طب الثانية إيه كريم كريم قال لك متى يكون الرزق كريما متى يكون الرزق كريما قال لك بتنظر ثلاث حاجات كده ذات الرزق ومصدر رزق وأثره ثلاث حاجات يخلو لك الرزق كريم يا عم ذات الرزق خلاص ما, ما, ما يبقاش حاجة وحشة ما هو في ناس السجارة دي السجارة دي ما هو بيشابها تقول ما هو انتفع بيها ما هي دي من رزقه بس مش كريم مش كريم الخمره اللي شربها ما دخلت كرشه مش كده بس مش قريب بس كريب فلابد ان انت تنظر الى ذات اللي الى ذات الرزق الى ذات الرزق مباش حاجة واحدة. خلاص مصدر مصدر واحد سرق ذا اللي كانوا بيسرقونا واللي سرقوه جابوا حاجات انتفعوا بيها اللي ادفعوا بيها ما تقول لي مهم. ما هو ما انت قلت بقى انتفع بيه ما رزق اه اه بس جايبه منين من حرام ما يبقاش رزق كريم ما يبقاش رزق كريم خلاص يبقى انا اشوف مصدره خلاص رقم ثلاثة عايز اشوف اتصاله اتصاله ممكن تاكل حاجه صح كده وتوضيب ستين 60 صح تجيب لك تلبك معه وتجيب لك مش عارف ايه وتجيب لك او تجيب لك تشحمم او تجيب لك كذا أو تجيب لك كذا او تجيب لك كذا لا لما اجي اخدها ويطلع اثرها عليا طيب تديني صحه وتديني قوه وتديني مش عارف ايه وتديني ايه وتديني ايه يبقى اسمه رزق ايه يبقى اسمه رزق عشان الرزق يبقى كريم خلاص انا عايز له كام حاجه ثلاث حاجات ذاته تبقى طيبه مصدره يبقى حلال ثلاثة أثره ما يضرش خلاص يبقى رزق إيه؟ يبقى رزق كريم وذلك دائما اسأل لنفسك الرزق الكريم يا عم اسأل لنفسك الرزق الكريم يا عم هذا الكلام لما قبل أقول لهم مغفرة ورزقهم كريم ده يبقى رزقهم في في الجنة في الجنة ويبقى رزق كريم ليه؟ لإيه آه لأن كل ما في الجنة تقعد بقى تقول لي حلو ولا وحش كل ما في الجنه طيب يبقى ذاته طيبه مصدره ده من عند مين يا ابني من عند ال ما تكلمش <تصفيق> اخر اصله في حاجه في الجنه تاخدها بضرك حتى خليت الجنه لا يصدعون عنها يا السلام لا له فيها ولا تثبيت يلا يا عم خلاص خامره عطى خامره الجنه الاثر بتاعها اثر ايه اثر طيب ما فيهاش يبقى رزق كريم ولا مش رزق كريم يا سلام يبقى كرم ربنا عليك بقى في الاخره ستر بلا فضيحه وجنه تنعم فيها بالرزق الايه بالرزق الايه بالرزق, الإيه؟ بالرزق الكريم البعض ادك شرط اخر او قيد اخر للرزق الكريم قالوا وهو الدائم الذي لا ينقطع يبقى عشان قالوا عشان يبقى كريم ده قد لكن هو أم حاجة تتاولين دون يبقى دائم لا ايه؟ لا ينقطع وده برضه يتحقق في رزق ايه؟ الجنة وكلها ايه؟ دائم خلاص بلتاش خايف بقى بكرة ما تلاقيش بكرة نجوع علي اعمل ايه؟ نزبطها ازاي يعني نجيب من ايه؟ الكلام ده يبقى أولئك لهم مغفرة ايه؟ ورزق كريم لقى جاء أهل الإيمان آه طيب الخربانين التانيين بقى ربنا عافينا ونيات بقى آله بقى والذين سعوا في آياتنا معاجزين والذين ايه سعوا سعوا في الشيء يعني اجتهد فيه طب ظل بيكتهدوا في ايه في آياتنا الله يقول لك ناس بتجتهد في القرآن بتجتهد في القرآن لو. قال لك آه ما هو اللي بيكتهدوا في القرآن واحد من اثنين واحد يجتهد تدبرا واحد يجتهد طعنا ايش كده؟ يو قد فيه على ما هو اهل الكفر بيعملوا كده؟ وبعض الكلام المستشرقين الكلاب بيعملوا كده وبعض كلاب النصارى ومنهم كلب اللي هو مزاكرية كيف؟ كيف؟ كده؟ كد؟ ساعوا في اياته اللي بيكتهدوا في ايات القرآن بس ليه؟ بيعملوا عباء المعاجزين قاق بقى معاجزين السعي في قال لا مش مرفوض اكتهد فيها مش مرفوض بس ده بيسعى عيبا والذين سعوا في آياتنا ايه معاجزين معاجز يعني ايه في اللغة العربية قالوا يعني مسابق وغالب يبقى سعوا في آياتنا معاجزين أن أي يعتقدون أن لهم السق عليها والغلبة عليها اي انا بقى اي اي انا طلع في اعيوب واانا قلبين على الهوة الكريم لك العيب هنا هي والعيب هنا هي والعيب هنا هي والعيب هنا هي والعيب ايه, ايه ويطلع كلب كلا تلك الخرص ده يقولك زي القرآن في اخطأ لهوية وفي اخطأ تاريخية وأضرب بعضه بعضا وتضربه السنة وشكرا اتبا الكلام لو عزو هيه يقولوه في قراءة والذين سعر في اياتنا معجزين معجزين يعني ايه يعني مفبتين للناس صارفين لهم عن الإيمان بآيات القرآن الكريم، عن الإيمان بآيات القرآن الكريم. إبى والذين سعوا في اياتنا معجزين، معجزين دي ان السعي حلو ولا وحش؟ لا وحش، لا وحش. عايز يكون غالب عليها، علشان شأن يبين لناها فاشلة، خاطئة فيها ما فيها، او معجز يريد أن يعجز الناس ويصرف الناس ويطبد الناس عن الإيمان بآيات القرآن الكريم. دول بقى يكون مصيرهم ايه دول مصيرهم ايه قالك اسود زيهم ان شاء الله والذين شعوا في اياتنا معاجزين اولئك اه ذات الاشاره للبعيد البعد هنا بقى اه اولئك يعني هذه بعد بقى عن مغفره الله ورحمته فالبعد هنا للتحقيق اولئك لهم عذاب احفظنا يا رب لهم عذاب نقول ان العقوبه اللي بتقع على المذنب والكافر ربنا سمها ايه عذاب تلك زمان قوي ان ماده عذاب وعذب وعذب كلها تدور حول المنع في الوضع العربيه بتدور حول الايه؟ المنع تقول عذب يعني ايه يعني بيمنع العطش خلاص يمنع يمنع وشاب عذب يعني ممنوع من الايه بالزواج بتجوز في ليس فكلها تدور حول الممح قالوا كذلك العقوبة سماها الله عذابا لأنها تتضمن الممح يعني هي تتضمن الممح قال إن أول شيء بيحدث مع المعذب ربنا عافينا وين يد اللي يمنع عنه كل ما يتفق مع حاله كل شيء بيتفق مع حالك يتمنع عنك خلاص انت بيتفق مع حالك ايه قال الماكل الطيب مش ده اللي بيوائم الحال اه ويملبس الطيب ويمشرب الطيب والاقامه الطيبه انت عايز اكتر من كده عمل حد مش ده اللي بيتفق مع حالك كل ده هيم عن هؤلاء لمشرب طيب ولماكل طيب ولا ملبس طيب ولا اقامه طيبه عشان كده سمي هيك عذابه بل هيقع عليه افضل هذا هو عايز يشرب ضع اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء يا سلام عايز مايه يتمنع عنه الميه الحلوه اللي تتواقف مع هيك مع حال بس هيشرب برضه وسقوا ماء حميما ولذلك فقط ايه بس ايش ربي عم شكده سمع ايه عذابا يمنع ما يلائم وتاخذ الضد على طول يبقى يطيض علينا من الماء وعايزين اكل كمان او مما رزقكم الله عايزين تكلف اه ان شجرة الزقوم طعام الافيه طب حلم وفي شجرة يا عم في الموت يغلي في البطول كغلي الحميد يبقى يمنع عنه ما يلائمه وياخد الايه الضب طيب عايز يلبس هيلبسه ما تقلقش يعني هيبسه. صرابي صرابيلهم الله ده ليهم صرابيل اه بس ايه المنقطران يلا عم يا عم يلبسوا زيت ولا بالله خلاص يبقى يمنع عنه ما يلائم الجسد وبيأخذ الايه الضب على طول الضد على طول خلاص طيب الإقامة به وبئس المهاد جهنم والعاذ بالله جهنم والعاذ بالله عشان كده يسمي يعنيه عذابا ليه يمنع عنه ما يلائمه ويقع عليه يقع عليه الضد يأخذ الأفضار عذاب ولذلك ربه يبنيه لهم عذاب العذاب ده يبني درجات وأنواع وأشكال مشكلة هم ربنا بينه بين جنس العذاب ده قال العذاب من دي بقى البيان جنس العذاب مش للطبعيد مش للطبعيد لا دي البيان الجنس نوع العذاب ايه قال من رجز ايه أليم. أليم. مش اي حاجه من رجز قليم الرجز زي ما قال العلم هو اسوأ العذاب والقليم اشده فكأن الله يقول لهم عذاب وليس اي عذاب وانما هو اسوء العذاب واشده نسال الله لنا ولكم السلام اسوء العذاب واشده تيجي في ذهنك بقى على طول مغفره ورزق كده في المقابل مغفرة ورزق هي. ده بقى عذاب من رزق أليه. أليه. أسوأ حاجة في آيات الله واللي بيطعن في القران ده يبقى كافر بالله وكافر برسول الله وكافر بالبعث والقيامه وكل شيء خلاص كافر بالقران كافر بكلها بكل هذا بكل هذا خلاص لكن التنين استحقم استحقوبه لله تعالى بقى شوف المقابله هنا ويرى الذين اوتوا العلم شوف الايه اللي جايه ويرى الذين اوتوا العلم كانت سأل اللي بتعارض القران دول وضعهم ايه؟ الكفرين بالله وضعهم ايه؟ قال لك جهله اللي جاب في مقابلهم ويرى الذين ايه من العلم يبقى اللي فات دول ايه؟ اللي فات دول ايه؟ جهله يبقى الكفر قرين اللي قرين الجهل احفظها كده قرين الجاه وده القران قاله صراحة قل افغير الله تأمروني اعبد. ايها الجاهلون. ولذلك حطوا قاعده كده عملوها كده علماء المرض عملوها زي واحد زي العفاة. كل كافر جاهل. كل كافر. يجوز ان تقول عنه ايه? جاهل. ولذلك اللي بيقضي يصفه اهل الكفر ها? بالعلم العلماء وعلماء تطلع تقول الحمير الجهله يقول لك الراجل ده مش كويس يعني هو جاهل بحكم الله والله ليه كفاه جاهل انه يجهل رب بس والجندي يقول لك اليابان يقول لك دوله متقدمه متحضره وعالمه دوله جهله بقول يا بميلي فيا جهله ليه تحتاباتك كلها دنيا انا حساباتي غير كده خالص دوله جهله ليه يا عمنا قام يصنع الطيران وبيصنع الصوخ وعارف يعملها ازاي وعارف يبكها ازاي وبعد ما يخلص كل ده يروح يسجد لموزا فجاهل بمين ضربه تقول عليه عالم ازاي تقول عليه عالم علي ضح عمر ارحم منه واعلى ارحم منه واعلى ولذلك يخدها قاعدة كده ها القفر قرينه والذلك في في حاجات بترتبط بحاجات كده على طول حاجات ترتبط بحاجات ها. ولي عدها العلم على مستوى القرآن منها الكفر قرينه قرين الجهل ولذلك جاء في مقابلة الكفر ويرى الذين ايه العلم في المقابل يبقى دول ما عندهمش علم دول جهلة دول جهلة كلمة بقى ويرى الرؤيا كما قال أهل العلم نوعان في رؤيا بطرية ورؤيا علمية الرؤية البطرية أقول رأيت المروح فرص الرؤيا العلمية تيجي تقول لي أعمل إيه كذا أقول لك أنا أرى أن تفعل كذا وكذا وكذا تبا أنا أرى يعني إيه يعني أنا أعلم أنك تفعل كذا وكذا وكذا وكذا ده في رؤية علمية هي المقصودة هنا بقى ويعلم الذين اوتوا العلم يعني ايه ويعلم الذين العلم اللي هم مين سأل آه الحين اللي هم مين فبعضهم قال هم أهل الانصاف من أهل الكتاب أهل الإنصاف من أهل الإيه؟ الكتاب وهو دول بقى اللي شافوا دول أهل علم صح خلاص عندهم علم صادق وحقيقي يبقى أهل الانصاف من أهل الكتاب البعض الاخر لا قال لا ده كل من اوتي فهما صحيحا ولذلك قالوا إيه هو العلم قالوا العلم هو الفهم الصحيح تفهم فهم صحيح يبقى عندك إيه علم يفهم فهم غلط حتى لو هو مين يبقى اسمه إيه يبقى اسمه جاهل بط يبقى اسمه جاهل فأصحابه فهم الصحيح اصحاب الفهم الصحيح، خلاص او اصحاب العلم الدقيق من اهل الكتاب بخلاف اللي عنده منهم بخلاف اللي تانية خالص بخلاف اللي عنده منهم خلاص دول يريحوك دول ايه يريحوك ولذلك تلاقيهم يجيبين قريبين ولذلك الشخص لما يزيد فهمه وادراكه وعلمه يريحك ولما يزيد جهله اللي يحصل والله يتعبك تعيبك يبقى مزعب يبقى مزعب وده اللي قاله سيدنا الإمام عليه قال لو حاجني مئة عالم لغلبتهم هيسلمولي هيفهموا لما يا رب أقوله. ولو حاجني جاهل واحد لما استطاع هيقعد للصفح واجع قلبي وفي الآخر حمار ببينفارش هي كده مش حيارك مش ويعرك ويبلك ويجيبك ويوديك وخلصت على كده وخلصت على كده ولذلك قلت لكم زمان اللي نفع سيدنا موسى مع الصحراء خلاص فرعون وال والحاشه بتاعته جهله اغبياء ولذلك جهلهم خلاهم لما شافوا ال... ها واليد مش يقولوا على سيدنا موسى ايه ساح عشان جهله عشان جهلين مش عارفين يا لسه قالوا خاص احنا نضحى في المسألة دي يعني نجيب اللي يقارع الحجة بالحجة طيب ده معقوله مين صح. قال لا مش اي صح. كل سحاري عليم شوف الكلمة عليم اذا الخصم اللي جايلك الخصم اللي جايلك عنده ايه ده يريحك بقى ده رياحك بقى عليم فعشان عندهم علم دقيق بالسحر وحقيقته هم لما سيدنا موسى يلقى العصى عشان عل... هو بقى ساحر عليم قال لك ده بالسحر وهو عالم بالعيثة دي موسى عشان ج... فرعون عشان جاهل قال ايه قال سحر ده عشان ساحر عليم قال ايه قال لا ده بالسحر ده بالسحر ده اخرج عن حقيقته ده بالسحر ده فعل رب ولذلك امننا برب العالمين فالشيحة يا خب تشوف رياحة ازاي؟ لما بغرفا رياحة عنده علم رياحة ما عندهوش علم ده يبقى مؤرق ويتعبك ويتعبك خلاص والأول يبقى عنده علم وعنده عناد يبقى دي قضية تانية قالة ولذلك هم من أهل الكفر كانوا كده يا جاهل يا عنده علمه ايه؟ جاهل يهود تقول عندهم علم وعندهم ما تشعر علم يعرفونه كما يعرفون أبنى، ولذلك قلنا فريق منهم لا يفهمون ليه الحق، وهم يعلمون، إذا عنده علم، بس هو في النهاية معالد، معالد، ولذلك اللي عنده علم والمعالد أو هو جاهل، شو تخلص معه؟ خلاص خير، هتتعب، هتتعب، لكن اللي إذا عنده علم ومحايد، مش معالد، جالس صحر كده، هيسلم لك، إلى ياح، إلى ياح، فاللي عنده علم وما عندهوش عناد أوه. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك إيه؟ هو الحق أهو الله هو الحق هو الحق لعبده علم ولذلك لما راحوا للفيلاسوف الفل... الكندي شو بقى تبع الفلاسفة بقى ومش عارف إيه والبتاع بشو لكن كما منصفة أدوه تعالى بقى ده انت راجل يعني أستاذ في علم الكلام أو طيب ده المصحف بتاع المسلمين يلا عملي اشتغل بقى واعمل لنا حاجة جاي لأنه هم أوجب التحدي فيه بصوره بصورة لمثلة فأشوف بقى صورة كده والترسس في علم الكلام واعمل لنا زيها يلا عشان نخلص بقى الليل الحاض ظروني ثلاثا ثلاثة مويتة فيام واعتقد بعد ثلاث ايام خرجت لكن ايه وصلت الايه قال وصلت الايه قلت بدون المصحف وانا قلت هفتح والصورة اللي تطلع هشتغل فيقول ففتحته فخرجت لي صورة تسمى المائده قدع لها صورة المائلة قدام يقول فنظرت في اول ايه فيها فرأيت فيها رب بيقول فاول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم فنظرت في اول ايه مش الصوره كلها اشتغل اول ايه فوجدت فيها نداء يا وتنبيها ايها وتخصيصا الذين امنوا وامرا او وتحديدا بالعقود وتحليلا وحلا وتخصيصا لكم وتنصيص بهيمة الانعام واستثناء إلا واستثناء بعد استثناء إلا ما يتلى عليكم غير طص محل وتخصيص الصيد وتنصيص وأنتم حر وتفويض ان الله يحكم ما يريد من يجمع هذا في سطرين الا الله يا عم انت اشتغلت تقول لي اشتغل واعمل وخلاص اشتغل ايه وبتاع إيه؟ يا عم روح تكلموا في ايه بتتكلموا في ايه بتتكلموا في, في ايه سبحان الله العظيم من يجمع الكلام ده كل ده كل ايه وده سطرين في سطرين الا الله قال لك سطرين ما عرفش يعمل زيهم بعد زيهم الزيدون. دول ايه ده ده, ده. ايه كل إيه ده ايه الجمع كل إيه ده ده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم فدل عشان عدوم إنصاف ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو إيه هو الحق فعلى طول رحال إلا الله إلا الله ونجد حتى الكافر لما أنصف كنه وبعض سبعين الإنصاف قال إن له لحلاو وإن عليه لطلاو وإن أعلاه لمثمن وإن أسفله لمغضر وإنه يعلم ولا يعلق عليه وإنه ليس من كلام البشر يهدو خالص خلص كده خلص ده اللي عنده علم وانصاف وازوتر اللي عنده علم وانصاف ده موضوع تاني خالص خالص فشوف الكندي انصف انصف عشان عنده علم فلا لا نفسه قدام معضله مش آه. ولا لو قعد 100 هيعمل كده هيعمل كده من يجمع كل هذا في سطيني ها الا الله الا الله يبقى ورا الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الايه هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحبيب، ويهدي إلى صراط العزيز الحبيب. أو الله يهدي إلى طريق الله الحق، إلى طريق الله الحق. في هذا والذل والذل البص للقول الكريم. إلى ما يجرف، يعني اتنزع. إلى ما يجرف. هو اللي بيادعوه لا. أبيادعو إلى مكارم الأخلاق وإلى حسن البيوار وإلى الرحمه. يا يا وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد اه والله ياه دي الاسوات الحبيب ولو بسيلك ختم كل آية لما بيأتي فيها أسماء حسنة لازم تأخذ بالك من ايه من الأسماء الحسنى دي لأنها أكيد تخدموا ما قبلها وتمهدوا ليما بعدها فيختار العزيز الحميد اه اقول لك لان اهل الكفر بقى اللي طعموا في في في في في القرآن الكريم وأنكار ولهيئة الله سبحانه وتعالى عندهم أسماء وما إلى هذا فيعرض بهم، فيعرض بهم إن القرآن الكريم ده يعمل أبيدعوا إلى الله ولا منات ولا عزة ولا هبة، ده بيدعوكي إلى مين؟ آه إلى العزيز الحميد، العزيز الحميد بصل على؟ شو دعوت حق ولا؟ أنت تدعوني إلى إيه؟ آه إلى الله والعزة وما إلى هذا. طيب الله والعزة اللي ينفع أبوه نسأل بس كده السؤال ده من صفات الله لازم لازم او من من اوجب الصفات كده صفته العزه العزة العزه العزه ها الذي لا يمتلع منه احد ولا يقدر عليه احد اه والله لا يمتلع من واحد يعني يغلب الكل ولا يقدر عليه حد حد يقدر يغلبه حدش طب تعالى يا عم بقى الاسلام بتاعتك القرآن بيدعم ده الاسلام بتاعتك بتدعو ايه بقى الليل تبتدعم الاسلام بتاعك الصنم بتاعك ده بقى نطبع عليه بقى عزيز عزيز يعني يعني لا يغلبه واحد طب سيدنا ابراهيم ده دخلها كلها مش كده وشوقت البهايب اللي بفاموش قالوا من فعل هذا بآلهتنا الله بيت العقول بتاعش هي لو قالها يفعل بيها هي لو قالها هيقف بيها خلاص اه والله هيقف بيها يبقى ده ده ده ده ولذلك لما اتكلمت على ترجمة احد الصحابة اسلم ليه اسلم ليه ابنه عنده جار كلب صغير خلاص كل شوية خشي لقى الكلب الصغير موقع الصالم اللي هو بعبوده فشوف بقى الصالم اللي لقى اللي بعبوده مش قادر يحافظ على لبسه من جاره تخيل عزيز ايه شواني عفوها لابت بالجرم كل شواني كان بيوقعه وبعدين ساحبه في الاغل راح سحبه ولا ميز برك الطيل شوف عقل الرادل بقى ده يعني ده الواحد كان ما بيفهمش صحيح طيب ببصره وكلا وقال لي يعني ألا تمنع نفسك من جر بئس الإله وأنت إله ايه يا عم إله ايه آمنت بالله رب العالمين يا رجل شيل برغرة برغرة كم فعزيز ايه عزيز ايه يبقى لا يغلبه أحد لا غرغر كده بيغلبه لا يغلبه هي طب وهو غالب على الكل طب خلي الصلم ده ياخدني يا عم الامات بلاش اقولك يعمل اكتر من كده يعني ها ياخدني لا بيعمل لي ولا حاجة فلما دي شوف شوف الختام يا سلام ايوه الكفر ادي اللي بيدعو عليه القران يدعوك إلى صراط العزيز انت بقى بتدعو الى ايه ها يبقى الصوان بيدعو الى الايه والله إلى الحق إلى الحق إلى صراط العزيز الحميد الحميد حميد يعني ايه يحمد على كل شيء حيث انه يصدر عنه كل شيء كل شيء جاي من الله سبحانه وتعالى ويحمد على كل شيء طيب الاصنام دي دا بتديك ايه هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون تعمل لك ايه بقى عشان تحمده الصنم دا يعمله عشان يحمده يعني عمله ايه ولا حاجة ولا حاجة فشوف الختام يهدي إلى صلاة العزيز الحميد اه بص بقى في القرآن اللي أنت بتشع فيه معاجز ده بيدعوك ليه يا حبيب بيهديك ليه يا حبيب وإنت عشت وديني فيه فأي الفريقين أحق أن يتبع فأي الفريقين أحق أن يتبع يبقى ويهدي إلى صلاة العزيز العزيز الحميد خلاص شوف الآية اللي جاء بعد كده وقال الذين ايه كفر وقال الذين إيه كفر. دعوة القرآن تعشوف دعوة أهل الكفر وقال الذين كفر القرآن يتكلم عن عقيدته ينكر البعث ويتكلم بقى عن قولهم الصريحة وقال الذين كفر هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقة كل ممزق إنكم لبي خلق جديد شوف الكلام اللي فيه سوء أدب وقال الذين كفوا بيقول البعض لما يوعدوا مع بعض كده على سبيل بقى السخرية والاستهزاء ومكل خمسة راضوا مع بعض <تصفيق> زال وعدة <يقعد> <تصفيق> سمعت الشيخ فلان بيقول ايه ها سمعت وعدة تارية فبيقولوا قال الكلام على سبيل السخرية والاستهزاء. شوف بقى بقوله ازاي هل ندل لكم طب تعب اوريك على رجل طب هم مش عارفين عارفين شو قالوا عنه ازاي وكانه بالنسبه لهم نكره اي راجل اي راجل ما دي يقولوا فيه محمد وفيه واحد لا راجل راجل قال لك اوريك واحد بيقول لي مش عارف كانه يعني اي واحد من الناس فده من باب السهرية والاستزاقه وزي ما قالوا كأنهم يقولون منكر يدعو الى منكر يعني هو بالنسبه من لنا منكر شيء ما من نعرفوش اي راجل وبيدعو الى منكر امر بقى اللي هل ده على رجل ها ينذيركم لكم خبر عجيب قوي ايه الخبر العجيب اذا مزقتم كل ممزق لما تموت بقى وتبقى عظام ورفاته في بطن الدود وزي ما قلنا اللي هيبقى حبة في بطن السباع وحبة في بطن الطير مش كده مش قلنا ده وده اللي لهم اشتغل فيه السبع دوق اذا مزقته بكل ايه فسواء دوفيل او موت موت اتاقى خارج هديك بتتفرق دوفيل تهدود بياخد وعمال يحاول وهنا دودة, وهنا دودة وهنا دودة وهنا دودة وهنا دودة هديك اتوجعت واتمزقت خلاص كانوا بقى سباع كانوا تيوم غيرك كذا كذا زي ما يطلع في النهاية ده بتتمزق بتتفرق ينبئكم إذا مزقتم كله ممزق إنكم لفي خلق جديد سدق هترجاعوا مرة تانية هم الآن يسخرون من النبي وينكرون البعث خلص وشاكين في قدرة الله هم لو معدوهم ثقة في قدرة الله مش هقولوا كلام ده لاني لو لئن لو سالت نفسي طب مين اللي هيرجعني مهما اتفرقت الذي يقول للشيخ كل سيكون خلص اذا مزقتم كل ممزق الا يحصل انكم لفي ايه خلق جديد طيب النبي قال الكلام ده دي من وجهه نظرهم دعوه خلاص يا عم اي دعوه بتطلع من لسان اي واحد انت بتصفي فيها ثلاث حاجات بل هم شوابه ان يكون صادق مش كده؟ حتى ممكن يكون صادق اي واحد يجي يدعي دعوه خلاص اي واحد يجي يدعي دعوه يقول لك ده انا مش عارف شفت حتى على الشارع 30 عربيه لابسين في بعض ربنا ما فينا خلاص حاجة من الاثنين قد يكون صادق ادي واحده صح ليس وقد يكون كاذبا ادي 2 وقد يكون غير مستقيم العقل واحد عبيط يجي عائل عبيط يا عسل عبيط فالمجنون العبيط ده اللي عنده خبل في عقله ده صح كده جنونه يخيل له امور ها لا تحدث مش يبقى حاجه من ثلاثة يا صادق يا كاذب ها يا سفيه مجنون بس حل في ليهم رابع قال نبي في لفتراضات الثلاثة طب اهل الكفر كان رأيهم ايه في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شوف افترضوا بقى كم افترض. افترض على الله كذبا ام به جنة احنا قلنا الافتراضات كام هم جابوا كام افتراض ليه استبعدوا افتراض الايه ده مش شبالهم ده مش شبر مش عايزين يصدقوه يبقى مع ان ده العقل السليم الكلام انا بستقبل اي كلام بالتلات حاجات ده؟ لا هم استبعده افتراض الايه الصدق استبعدوا ده خالص ومسكوا الحاجتين اللي لازم يطلع فيهم الكلام ايه كذب اللي هو افترى على الله كذبا يبقى كذاب ابه جنه يبقى ايه مجنون وجنونه له الكلام ده يبقى افترضوا حاجتين خلاص ماشي افترضوا حاجتين سابعدوا الايه ده دل. وده دليل على ان هم داخلين على القضيه بدايه كده دخول الايه المكذب بس ما عندوش افترض السكر ما عندوش افترض السكر ولذلك مش هيقبله مش هيقبلوا ولذلك لكن لو في مصاد انا اخش بالايه بالثلاث افتراضات وبعدين اقعد احقق الثلاثه واشوف ايهم أي ايه يقصد لا ده ما عندوش كده هو مستمع للصط يعني لازم محمد ده بقى كذاب بس يختاروا حدا من الاتنين في الكاذب بقى يا فعلا هو مخالف للواقع فبقى كذاب إما هو مجنون إما هو مجنون فكيف رض عليهم القرآن الكريم ده لو انت عاش تهرفوا معايا إبقى إن شاء الله هشوفك بعد أربعين يعني احنا مش هنلتقي أربعين إن شاء الله يوم الاثنين القادم هكون في المملكة العربية الصدورة فان شاء الله تدعو لي ما انا هادعولكم وهذا هو المسلمين ان شاء الله تعالى فمش حشوفك اربعين ان شاء الله أنا من بالانا ونشوفك اربعين ان شاء الله ادعيلي عشان ادعيلك <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله ربنا يشعر زينه شافتك ان الله يارب فيك ربنا يشوفك على ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت امينه وفي الناس تاخذلك اليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأشتغ في الله العظيم لي لكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأش...